يقول أحسن الله إليكم هل صحيح أنكم تقولون بأن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرها داخلون في السلفية هذا كذب نفترق. ما يدخل في السلفية إلا من كان على منهج السلف إذا كانوا على منهج السلف فهم سلفيون أما إذا كانوا مخالفين لمنهج السلف فليسوا سلفيين رسول الله عليه وسلم قال في الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصدق رسول ما تركنا بدون بيان بيان من هو السلبي من غير السلبي نعم